تِمْرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لَوَلَكَ فَخَالَتِ امْرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لَوَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وهم لا Thank you.